فمسحو بوجوهكم وأيديكم مِن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم منعته عليكم وليتم منعته عليكم لعلكم تشكرون. Vezkuron Nâmât Allah ı ve mi thawquhüllâdi wa thawquhüm bhihi ııız kul tum semiğna ve atâna wa takkul Allah الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم